وَإِذَا خَلَقْتُمْ نِسَاءَ فَابْلُغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ تَتَجَاهَلُونَ مَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله مزوى واضطروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يهضكم به واتقوا الله عليكم اذا تلقتم النساء افدن لهن اجرهن فلا تعبرن ان ينكح احد ازواجهن ان ينكح احد ازواجا اذا تراضوا بينه بالمعروف ذلك العظي لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك أذكى لكم وأطهر والله يعلم أنتم لا تعلمون والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالعرض لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَرَرَ وَلَا ضَارَّ وَلَدٌ بِوَلَدٍ وَلَا مَهْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا هُنْتَ رِئًا مِنْهُمَا وَتَشَاوُرَا فَلَا دُنَاهُ عَلَيْهِمَا وَإِنْ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير